بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواه بخشن مهربان إنا أعطيناك الكوثر بيغمان ايما پيمان بخشيد شتيشي زور گورو بفر كا پيغمبراتيا فصل لربك وانحر دي كواتن ويجبك بوپر وقرباني سرببرا إن شالئك هو الأبتر بيقومان هرنا حزد دواب